وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُ فَإِتَبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ الْكُمْ وَإِتَّوَلَيْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْءٌ 129. ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا 120. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 121. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وَخَذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّمَا رُصَدْتُ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الْزَكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم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 وَإِنَّكَ ثُوُئُ أيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أِمْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَهُونَ ألا تقاتلون قوما كثؤ أي مالهم وهم بإخراج الرسول وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين 122. ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال نقت رفتموها وتجارات تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله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 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب أليم 111. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 112. إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا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 111. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين 112. إنما النسيء زيادة في الكفر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 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير 198. إلا تنصروه فقد نصره الله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 119. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 110. إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 119. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 110. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فهم في ريبهم يتددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كره الله بعاثهم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 والله عليم بالظالمين لقد بتعوا الفتن من قبل وقلبوا لك الأمور وقلبو لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون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 فَتَرَبصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ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 119. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 110. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعمالين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي رقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 121. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم 122. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين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 يَحْذَرُ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون 112. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 119. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 110. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب, نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ وَالْكُفَّارَ نَرْجَهَنَّ مَا خَادِعِينَ فِيهَا هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوته وأكثر أموالهم وأولادا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 ألم يأتهم نبأ الذين من قب لهم قوم نوح وعاد وثامود وعاد وَقَوْمِ وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمأثفكات أتتهم رسولهم بالبينات؟ 111. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 112. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 113. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 119 ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم 110 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار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 111. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير 112. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله 113. لنصدقن ولنكونن من الصالحين 114. فلما آتاهم من فضله بخلوا به باخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقدهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون 119 ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب 110 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم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 121. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين 122. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرموا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 119 وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 110 فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 198. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 198. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله 111. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا درنا نكن مع القاعدين 112. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 113. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعْدَى اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَازُ الْعَظِيمُ 119. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم 110. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم وَلَا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه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 سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤاهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم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 وَمِنَ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم 122. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان الرضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.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 118. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا وَآخَرَ وآخر سيئا اللَّهُ الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم 119. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها 111. وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم 112. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم 124. وقل اعملوا فسيرى عَمَلَكُمْ عملكم ورسوله والمؤمنون 125. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 126. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم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 121. والله لا يهدي القوم الظالمين 122. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا, إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 119. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل وَمَنْ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التابون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 117. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 118. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد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 111. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم, عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 112. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو